هذا سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ الفاضل ما الحكم السلام ورحمة الله وبركاته ما الحكم للذي يقول ينبغي أن تقطع طرق الشرك نعم يعني الحكم على انسان الذي يقول يقول ان هذا الكلام يقول ينبغي ان تسد طرق الشرك واثره ان لا تبقى بافسادها اي باهلاكها وان كانت اصنام او اشبه وما أو, او او ما او ما اشبه ذلك من من يعني معنى السؤال انه لا يريد لا, لا يقدر يعني الشيء يصد الناس عن التوحيد يعني يزال جميع الوسائل الى نعم نعم هذا مستحيل هذا مستحيل ما الله جل جل وعلا يعني على الصراع قائم بين الحق والباطل بين الوحيد والشر بين الخير والشر بين آل الإيمان وآل الطغيان حكما يا الله جل وعلا ونبنوكم بالشر والخير متنا وإليها ترجعون يعني لو أجيل من بلد وجد من بلد الآخر وبهذا يجد على من كان يعني مؤمنا ووجد في بلد الشر ظاهراً أو فيه يعني كضاء على الإسلام وقدر عليه أنهاجاً من ذلك يكفل ولهذا أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يهجر من المكتين إلى المدينة أن يخرج من دينه ويهرهم به من مكة أن كانت بلد الشرك وبلد أنه شركين لكن أن كضاء على الشرك للجميع وزائله ما يستطيع احد ان يكون في القلوب وفي الصدور ما يريد ان يزرعه منها فاقول انا بالنسبه لنا هذا الامر مش صحيح ان يقال على وسائل الشك لذلك اقول انني توم الله تعالى اخاف ما اخاف عليكم الشرك ان اشرك او اخبي فجئ الى عنوان وقال الرياء حتى من أهل الإيمان يحصل هذا يكون أحدكم مصالفة يزين صلاة واضح ما يرى من نظر الرجلي وعلى كل حال وسائل الشري موجودة إلى كام الساعة ووسائل الخير موجودة إلى كام الساعة ومن عني بقى لحنفال النشي ومن أتعاف عليها وهذا يعني من أجدال الحكمة حتى يظهر يعني قوه الايمان ان اامن مع وجود الايمان مو مشكله وحتى ده قوم يشدد ان من اشرك مع وجود الايمان يعني ترك الحق وترك الهو واختار شركه الهو مع وجود الدلائل والبراهين والدعوه والرسول والايات الدعاء هذا اكبر شاهد عليه انه ترك الدين عن اختيار ما تركه لعدم وجود يعني من يدعي علي ابدا وجد من يدعي عليه ومن يدعو عليه لكن تركه اختيار وكذلك الشرك لو كان معدوما ما كان للتوحيد فضل ولا كان للموحدين مزيه اركان النفس شوائب يا بيه في طشين اذا ترك الانسان الشرك معه وجوده دل على قوه ايمانه وتوحيده اعتبر حكمه الله جل وعلا اي يكون الصراع موجودا بين حدهم ضابط بين التوحيد والشرك بين الطي والشرك بين امن الايمان وعلى الطغيان يعلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه نعم بارك الله فيكم احسن اليكم هذا السؤال الثاني فهل الذي يقتل نفسه هل يعتبر هذا يعني كفرا اكبر لانه غير راضي بقضاء بقضاء اله وقدره وفؤ هل هو يخلد في النار <تصفيق> الذي يقتل نفسه كقصة الذي كان هل هذا يخلد في النار لا ينهاه ايضا آل السنه والجمعه في عصاه المحدين اهل قتل النفس شرب الخمر والزنا والربا هذه كبائر لا يخرج بها الانسان ولا يخرج من النكاح الاسلام وان قال ان تحتكم شريعه الله عز وجل ان شاء عنه ادخله الجنه وان شاء عذبه بقدر هذه آل الكبائر التي ما تبيئ بها من غير توبه ثم تكون نهايه طريقه الجنه فنجد اهل السنه والجماعه في اهل البدع من اهل الكبائر انهم تحت مشيئه الله عز وجل لا يكسرونهم في الدنيا ولا يخلدونهم في النار في الاخره وانما يفوزون عمرهم الى الله جل وعلا الا ان يموت صاحب الكبيره نستحلها نعم يعني كما الخمر اذا قال قد قال ان الخمر حلال هي ايضا نقول هذا كفر لان مستحل فعلا محرما بالكتاب والسنه واجماع المسلمين حتى لو أرم لا يحرم شيئا مباحا قالنا هل ان لا التعدد محرم اجتماعي نعم لا التعدد محرم نعم نقول لو انت اذا قلنا له هو كافر لانه اكره في اساس تفسير القران والسنه هو قال له علي يقول فانك ايش ما طاب لكم من النساء ايش أول ثلاثة و ربع هذا يبقى في القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم تزوج تسعى من النتوارى خاص بهم ما زاد عن الأربع لا يجد من المسلم أن يزيد على أربع في أسمة واحدة لكن لو ماتت الرابع يجد أن يأتي برابع نعم من زعمها شيئا حلالا تحرمه وهو حلال من الكتاب ورسلنا فيه الاجماع فعليك حرم ذلك لو اكل الانسان بكبيره وهو يعتقد تحريما شرب الخمر والقريه محرمه لكنه يتريت به وارجو الى الله ان شاء الله تعالى بالدليل ويرى انه محرم لا استغفر الله اعلم بانه كبير فكلامنا سيانا بانه محرم وكاد استغفر الله هذا ما تكثره ولا لن يخلد في النار لكن امره من الله عز وجل هذا هو الفرق بينه مرتكد الكبير انه مستحنا وانه معترخا بتعليمها فانه معترخ بتعليمها تحت مشيئة الله عز وجل واما المستحن لها فانه كاجر خالب المخلدون في النار لانه انكر نفسا او نصوصا من الكتاب والسنة وجاء هذا ممكن سؤال اخير شيخنا؟ كذلك نعم هناك مقال يعني يقال فيها اذا تركت الذنب من اجل الناس وليس لله فاذا فعلت شيئا مباحا ولا جناح لك فهل هذا صحيح شيخنا كيف يعني لو تركت الذنب من اجل الناس نعم وليس لله فيقال له يعني فعلت شيئا يعني مباحا ولا جناح عليك لا تعثم فهل هذا صحيح كده يعني الكذاب ده انسان يترك الله عز وجل انسان يترك معصيه يعني من اجل الناس وليس من يعني لله سبحانه فيقال له يعني تركت شيئا يعني فعلت شيئا مباحا يعني شيء جميل ولا جناها لك فهل هذا صحيح هذه المقاله اولا انه ولل... لا لا تتكلم على هذا الفان اقول ان اذا نوع بالارضاء الناس واذا اداره الله للمعشيه بهذا الجنب فعله شنو العيب يكره اننا نعيش طركه العمل من اجل الناس ولا اشرب يعني الشيء الداغع على الانسان الداغع للانسان على الامل من اجل الناس فهذا وعين الشرك فلو قاموا يوصلوا لا من اجل طاعة الا قال ابن اقرتي ورحمتي وان من اجل جنائي الناس عليه كما نتفك الذنب العنامي ليب سناع الناس عليه ما تركه لله عز وجل هذا عمل الامل من اجل الناس واذا نقوم لهم على قطر عظيم لأنه لو كان ما... ما كان غزالب حتى نقول لأنه ما يعذر على ذلك يحلم لأنه ما نوى بطرخه وجل الله جل وعلا وإن ما نوى به أن يتبع الناس عليه وأن يمدحوه عوّر فاروق عن نظمته وسده ونومه الله أعلم صلى الله وسلم على فئي بن محمد معلوس عليه